شبكه مزامير ال داود تقدم اللهم اكرم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واستقوا واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي تَجَاوَلُوا لَهُ بِقَوْلِكَ يَا حَرِثَةَ بِكُمْ لِبَعْضِنَا تَحْدِثُ عَمَالُكُمْ أَنْ تَحْدِثَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 فتبينوا أَن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير مَا نَوَّزَيْنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرَّهَهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً والله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن طائفتان من المؤمنين قتتنوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إحداهما على نقرى فقاتلوا التي تبغي حتى تتيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسطين مل مو می نو نو مل مو مح واتقوا الله سوبئی ترحمون يا وت کم ولکم لا يسخر قوم من قوم العسا ان يكون عسى, عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء ان عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمذوا ولا تنابزوا بلا القاض بيش الاسم الفسوق بعد ليال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظلم ان لا تباغضوا في ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تو خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله إِنَّ اللَّهَ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبير